بابي أخواتي ما الذي بقي ما بقي شيء الأيام تركض السنين تمضي إذا لم أبدل عادتي وأصحاب السوء ولم أبدل أوقاتي ولحظات عمري متى أبدل متعود خلي بدلها لا تقول متعود أطالع متعود أسوي متعود أروح هني متعود أدخن متعود ما أصلي متعود أطالع أفلام وصخة لا, لا لا لا ما فيش اسم متعود يا أخي الكريم بدلها من اليوم خلاص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 هذه الأوقات الضائعة ببدلها، هذا القلب الغافل ببدلة هذه النظرة للناس السيئة ببدلها هذه العلاقة الغرامية المحرمة ببدلها هذه الأغاني بكسرها وبقطعها وببدلها هذا اللبس الفاحش ببدلة هذه التربية السيئة ببدلها هذه الحياة الضائعة بغيرها وببدلها علاقتي بزوجتي الجافة ببدلها علاقتي بأولادي ببدلها قطع للأرحام ببدلها.